بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جسى تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمسا ترى أعمالك السوءاء كالحا عبسا وودعت الديار الشم والأبناء والعرسا ولن تلقى سوى أعمالك الحسنى لك الأنسى فقم يا أيها المسكين أسكن قلبك القدس، تقرب وكر علم حراب وشرب في الهدى كأسا، فقد طالت بنا الغفلات حتى جر النحس. بل نعيش الشهوات والأهواء والرجز، وطال حديثنا حتى أنت حرو. وعين الشمس قد غمضت وأمسى يومنا أمسى ومد الليل أجنحة ومد هلالنا الرأسا وداعا لا نرى بأسا كفى ما كان ولننسا وداعا لا نرى بأسا كفى ما كان ولننسا وداعا ونرى بأسا كفى ما كان ولننسى